السؤال رقم ثلاثين العربة ملوثة لأنها تبعث عند السير ألف بخار الماء با الأزوت جيم غازات الإنحباس الحراري أعيد العربة ملوثة لأنها تبعث عند السير ألف بخار الماء با الازوت جيم غازات الانحباس الحراري